أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنا وثلاث ورباع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 أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لإن نذير نذير يكونن أهدا من إحدى الأمم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَنطِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إلا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إلا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِينًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا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 فإذا جاء آجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا